كنت جالس داخل مكتبي في أحد المقابر فدخل علي شاب وعليه علامات الغضب والحزن وقال لي يا شيف إن أخي توفي ونريد تجهيزه لصلاة الظهر فقلت أين أخاك فقال لي داخل السيارة يا شيف قلت قم بإنزاله داخل المقصلة وضعوه على دفقة الغسل حتى أبدل ملابسه. فدخلت على هذا الشاب فقمت بالبدء بتجريده من ملابسه بواسط المقص بدءا من كنه الأيمن حتى الرقبة ثم نجولا من الرقبة حتى رجليه إنما وجدت في هذا الشاب أنه كان ملفوف الرأس بشماغه لفه غير طبيعي كأنه مشنوص فقمت بنزع هذا السماء بصعوبة من وجهي وليكني لم أفعل عندما كشفت عن وجه هذا الشاب كانني كشفت عن فتحة مجاري للمياه لماذا يا أخوان لأن هناك ريش صدرت من فم هذا الشاب لم أستطيع تحمله ريش نتنة ريش عاصمة ريح نافذ قويا لم يستطيع أقربائه تحمل هذه الريح فخرجوا من داخل المرسل بقيت أنا وأخاه وأحد جملائه فلم أستغرب من أخاه وزميله أنهم تأثروا من هذه الريح لماذا لأنني وجدت هذه الريح تصدر منهم أيضا أتعلمون يا أخوان ما كانت هذه الريح التي تفوح من فم هذا الميت كانت ريح الدخان كانت ريح الدفان والعجابة كأن هذا الميت مات وهو يشرب الدخان ريح نتنا تصدر من هذا الميت لدرجة أنني فقدت توازن فقمت بوضع قطعة من القطن عليها قليل من الطيب داخل أمسي لتغيير هذه الريح فقمت بتجهيزه وغسل هذا الشارع وانزلناه الى الناس لتكسينه ثم اردت ان اضع بعض الطيب على اماكن السجود التي كان فيها لله في المسجد ولكسيس هذه الريح عنه فقمت بدهن جميع موابع السجود وقمت بدهن جسد جسده كائلا بهذا الطيب ومع ذلك يا أخوان لم أستطيع أن أخفص ريحة هذا الدخان من جسده وبعد تكفيني قمت بوضع زجاج أخرى من هذا الطيب إلى الكفن لدرجة أن أي واحد يشاهد هذا الميت وهو متفن وعليه علامات خارج الكفن من بقع يظن أن المغسل لن يقصن غسله، أن هذه البقع كانت من الطين لتخفيص ريحة الدخان التي تفضل من هذا المكان. العبرة ليست هنا يا فون العبرة عندما خرجت من باب المقسلة للتوجه لدورات المياه للإستشمام كان خارج المقسلة الكثير من العصوة منتظرين بعض الجنائب لتجهيزها في وعند خروجي وجدت أحد الأخوة يصرخ في الحاضرين ويقول أمام الناس ألم يجدوا غير هذا الشيخ المدخن ليغسل موتانا وقالها أكثر من مرة ولم أعيره أي انتباه وذهبت إلى ذورات المياه ثم عدت ثانية فوجدت هذا الرجل يقف. في وسط المدخل ويشير إليه ويقول لي يا شيف ألا تتك الله تغسل الموتانا وأنت تدخن اتق الله يا شيف كيف تغسل الموتانا وأنت تدخن فمسكت من يبه ثم قمت بإدخاله إلى داخل المقصد ثم كشفت عن وجه هذا الشاعر وقلت له جزاك الله خيرا يا أسف لقد قمت بالصراخ علي أمام الناس واتهمتني بهذه الريح أنتنا أنها صادرة مني إنما هي من هذا الميت الذي قمت بإخطاره إلى المقبرة فقال كيف يا شيخ قلت له هذا هو الشاب أمامك وهذه الريح لا زالت في الغرفة فأقترب من هذا الشاب وأستم هذه الريح فلم يستطيع تحمل هذا الريح ثم قال أشهد أن لا الله إلا فقال لي يا شيخ الآن سوف أخرج وأقول للحاضرين أن هذه الريح ليست من شيء، فقلت له لا لكن لي طلب عندك؟ قال أبشر يا شيخ قلت ميتك هذا لا نستطيع الصلاة عليه في المجين قال كيف يا شيخ ان هذا الشاب مسلم وشرب الدخان معصوم والله هو الذي سوف يحاسبهم على هذه المعصر فقلت له نعم لكن انت كما تعلم ان الملائكة تتأذى من رائح البصل والثوم والكرات في المسيط فكيف بهذه الريح المكنة التي تصدر من هذا الميل ولا تنسى ان هناك اكثر من جنازة سوف يصلي عليها في هذا المسجد فلو احضرنا هذا الشاب الى هذا المسجد للصلاة عليه سوف يعتقد ويظن الكثير من المصلين ان هذه الريح صادرة من نفس الميت الذي حضروا للصلاة عليه فقال لي وهو غاضب لا يا شئ لابد لنا ان نصلي على هذا الشاب في المسجد. فقلت له إن الحكم بيني وبينكم إمام المسجد فدعنا نذهب إليه فويل فذهبنا إلى إمام المسجد وقلت له في عجالة ما حصل لهذا الشاب وهذه الريح التي تصدر منه فقال لي الإمام هل أحسنت غسله يا شيخ؟ قلت نعم غسلته ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة ثم قيدته ولم أستطيع تخصيف هذه الريح فأراد الإمام أن يحترم وذلك لمزيد من التأكيد فقبل أن يفتح باب المقسلة وإذا بهذه الريح تخرج من هذه الغرفة إلى وجه هذا الإمام فلم يستطيع الإمام الدفول وقام بإطفال باب المغسلة وقال لمرافقه فقال هذا الميت لا نستطيع الصلاة عليه في المسجد صلوا عليه داخل المقبرة فقمت أنا والعاملين بالمقبرة وبعض مرافقه البعض فقط البعض الآخر رفض الصلاة على هذا الشارع لم نتعده أصاب على يديني يا أخوان ثم قمنا برفعه والذهاب به إلى القبر وهنا كانت العبرة يا أخوان أنتم كما تعلمون عند إنزال الميت إلى داخل قبر نقوم بإنزاله ويدخل الميت من جهد رأسه ثلث ثم نقوم بوضعه على جنبه الأيمن باتجاه القبلة ثم نقوم بحل الأرض وعندما أنزلنا هذا الشارع يا أخوان كانت العبرة داخل القبر كان من حضر معي الغسل أخاه وأحد أصدقائه وإثنان من أقاربه كانوا داخل القوم فعند توجيه هذا الشارع إلى القبلة وبدأت بحل الأربطة فوجدت شيئا يتحرك من جهة رأسي فعندما التفت عن يميني وجدت وجهه إلى أكثر كمير فأردت أنا تأكد أن ذلك لم يكن مقصودا فحاولت توجيه وجهه إلى القبلة مرة أخرى وقمت بحل عقبة من الأرض إنما وجدت للمرة الثانية أن وجهه على عكس القبلة لدرجة أن أخاه انهار داخل القبر وأصابه شل المؤقت من منتصف رجلي فقال لي يا شيخ دعني أحاول توجيه أخي إلى القبلة فقلت له تفضل ثم خرجت من القبر وأتفلت بأحد المشايخ وشرحت له ما حصل لي منذ بداية غسل هذا الشعب فتوقعوا يا أخوان ماذا قال لي يا شيخ ماذا قال لي يا شيخ قال لي وهو يبقى تريد أن تعصي الله يا شيخ تريد أن تعصي الله قال ألم تتكفي بما وجدته من هذه الريح أنتنا أثناء الغسل ومن رفض دقية الأقوى بالصلاة عليه؟ ثم إنزالي للقبر وقمت بتوجيهه للقبلة مرة ومرتين ولم يتوجه للقبلة وتريد أن تعطي الله وتريد أن توجهه للقبلة عنوى وبالقوة ادفنوا هكذا ادفنوا هكذا وأقفل الخط فنزلت لأخرج من كان داخل القبر فوجدت أن أخاه قد انهار كليا من محاولته لتوجيه أخاه باتجاه القبلة فقمنا بإخراج أخاه من القبر وهو محمول على الأكتاف ثم قلت له كيف مات أفوك قلت أنت شاهدت بنفسك ماذا حصل في داخل المرسى فأخذ يبكي ويقول لي اشتر أخي الله يشترك اشتر أخي يا شيخ الله يشترك فقلت له احتي ماذا رأيت في القبر وما الذي جعلك بهذا المنظر فقال يا شيخ إن سبب انهياري داخل القبر ليست من ريحة الدخان التي صدرت من أخي أثناء الغسل، وليست من رفض الإخوة أن يصل عليه إنما لهول المنظر الذي رأيته داخل القبر كان لا يوجه وجهه للقبلة في المسجد فأعراض الله أن يفضحه داخل القبر ولا يريد توجيهه بلا القبلة فأصابني هذا الانهيان لقد أنهرت يا شيخ عندما تذكرت أن أخيك لا يطل لم يوجه وجهه للقبلة فكيف له وهو بيك ان يتوجه وجهه للقبلة لن يجدن له واذا كما دس يستشرا او خلا البلاء وابصرت الطريق وكنت آم كن تواني من بلوتو